إخواني أبنائي أما التدخين وما ادراك ما التدخين فالتدخين أمره للأسف مشين وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره يجب أن نؤصل أمرا مهما وهو, التد... وهو أن التدخين حرام وذلك للقطع بضرره اليوم ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا والتدخين يا اخواني اكثر ضرر على مجتمعنا من الكحول وغيره. وقدار بيني وبين احد المدرسين حوار. وكنت في مدرسة ثانوية. وحين بينت حكم الدخان قام للمدرس وقال لي يا شيخ الدخان ليس حراما. قلت ليش? قال اريد ايه في كتاب الله يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان. فقلت له انت تاكل البرتقال والتفاح والموز قال نعم. ابغى اية في القرآن يقول الله احل لكم البرتقال والتفاح والموز قال ما فيه قلت وانا ما فيه القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الاطعمة كلها يقول هذه حلال وهذه حرام القرآن منهاج امة جعل لك ميزان في سورة الاعراف قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل الطيبات ما ضيق الله علينا كل كل من اللحم والشحم والموز والبرتقال والتفاح والعسل والتمر والزبيب واللبن والعليب كل من الاف الاشكال لكن الخبائث محرمه فقال لي والعياذ بالله وكان رجلا منكوسا قال لي الدخان من الطيبات انتم المطاوعه الدخان عندكم من الخبائث اما نحن اصحاب الدخان فنحن الدخان عندنا من الطيبات وما دام من الطيبات فالله يقول يحل لهم الطيبات فقلت له انت متزوج قال نعم قلت وعندك اولاد قال نعم قلت اذا رايت في يد ولدك حلوى تزعل قال لا قلت واذا رايت في يده سجارة? ترضى قال لا ما ارضى قلت ليش قال لأنه بطل، قلت بطل يعني خبيث، قال نعم خبيث، قلت يعني حرام، قال نعم حرام، طوالي كانت لوثة في مخه وانتهت، وأدخل يده في جيبه وأخرج البكت، فأخذ البكت وعصره بين يديه ثم وضعه تحت قدمه وداسه، وقال أعاهدك بالله يا شيخ أنني تائب إلى الله. هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من ستة أشهر التدخين يقتل في بلادنا في آسيا واحد. كل عشر دقائق وقتل في آخر عشر سنين في أوروبا ستين مليونا سبب موتهم المباشر كان التدخين هو السبب الأول في موتهم وفي مغسلة الأموات هذه القصة يا أخواني الذي أريد أذكرها أنا وقفت عليها القصة قصة مدخن هذا المدخن الآن هو في قبره أسباب موته التدخين عندما دخلت على هذا المدخن هذا الميت الذي الآن هو في قبره وسوف يبعث على ما مات عليه عندما دخلت أريد غسله رأيت يخرج من فمه من خشمه شيء مثل الحبر ما هي إلا لحظات يا اخواني أشممت رائحة الدخان أنا ظننت ان في أحد بجواري ولا على سجارة يوم ألاحظ إخواني أناظر إلا هذا الريحة التدخين تنبعث من هذا الميت والآن هو في قبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المر على ما مات عليه يا اخي الكريم هل تريد تميد هذه الميتة؟ ما في إنسان يموت يبغي يموت هذه الميتة؟ كلنا نريد ميتة الحسنة يا اخي الكريم أنت طيب لا تشرب إلى طيب يا اخي الكريم هذا لسانك الا يذكر الله؟ والله ما تستاهل هذه السجارة تأتي بهذه الشفاه فلا تغتر بشبابك لا تغتر بصحتك يا أخي فاضل كم من الشباب الذين ماتوا من سبب التدخين واسمع حديث خطير والله العظيم لو تتأمل هذا الحديث وخطورة هذا الحديث والله ما تعصي الله أبد لا في السجارة ولا في الشيشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث طويل من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نعم انت يا أخي الفاضل هل بعد هذا كله تستاهل السجارة أن تشربها وتتعب على شانها القرار بيدك قم الآن قم الآن وضعها تحت قدمك لله جل وعلا وخذ بدل منها المسواك همسات لمن أراد النجاة أولا التوبة الصادقة لله ثانيا الاكثار من الدعاء ثالثا المحافظة على الصلوات في وقتها وخاصة صلاة الفجر رابعا المحافظة على السنن الرواتب خامسا الصحبة الصالحة والابتعاد عن صحبة السوء سادسا قراءة القرآن بشكل يومي ولو خمس دقائق سابعا المحافظة على أذكار الصباح والمساء ثامنا عدم تذكر الماضي بكل أشكاله وإتلاف ما لديك من ذكريات تاسعا استماع الأشرطة النافعة وأخيرا لا بد أن يكون لديك عزيمة مصرة وتذكر من ترك شيئا لله أعوضه الله خيرا منه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن Allah leren. En daarom ga